اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين سبحانك وبحمدك عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك سبحانك وبحمدك على حلمك وعلمك سبحانك وبحمدك على جمالك وجلالك وكمالك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 Allahumma fa'na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 إلى أنفسنا طرفت عين ولا أقل من ذلك وأصلح لنا شأننا كله يا ذا الجلال والإكرام إلهنا إلهنا إلهنا وخالقنا ورازقنا ومولانا قد حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك فلا تطور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 را <تصفيق> أمضى ولا فتنة مضلة. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحموهم وعافهم واعفوا عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم ارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا رهينه أعمالنا اللهم اغفر لمن مضى من ولاة أمورنا وعلمائنا وأقاربنا وإخواننا المسلمين اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات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 في ليلتنا هذه أجمعين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وشفع المحسنين منا في المسيئين يا ذا الجلال والإكرام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 اكتبنا من عتقائك من النار اللهم اكتبنا من عتقائك من النوم اللهم مكتوبنا واكتب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك من النار برحمة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 غير غلبان. واجعلنا في موقف القيامة من الامنين. من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا ممن ينادى في الاخرة. كنوا واشربوا هنيا بما اسلفتم في الايام الخالية. يا رب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 اللهم هؤلاء عبادك اجتمعوا في هذه الليلة الشريفة وفي هذا المكان المبارك نصبوا وجوههم اليك ورفعوا اكف الضراعة اليك وانت واسع المغفرة رحمتك وسعت كل شيء وجهك اكرم الوجوه وجاهك اعظم الجاه يا دائما يا دائم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 المسلمين في كل مكان يا قوي يا عزيز الهنا عظم الكرب واشتد الخط على كثير من اخواننا المسلمين فاللهم ارحم ضعفهم اللهم اكشف ضرهم اللهم اكشف الضر عن المتضررين والبأس عن البائسين اللهم انصر اخواننا في فلسطين اللهم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 اللهم احكم دماء المسلمين في العراق وفي كل مكان يا حي يا قيوم اللهم كل الأرامل واليتامى والمساكين والمحتاجين يا أرحم الراحمين اللهم وفق أغنياءنا للعطف على فقرائنا يا حي يا قيوم اللهم أصلح أحوال المسلمين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 ويعادون أهل دينك اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا آزم الأحزاب اهزم أعداء الإسلام والمسلمين يا قوي يا عزيز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 اللهم أصلح شبابنا اللهم أصلح شبابنا اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم اجعلهم عدة لمجتمعاتهم وأوطانهم اللهم اجعلهم قرة عين لأهليهم وأسرهم يا حي يا قيوم اللهم احفظهم ممن أراد بهم تغريرا تغريبا أو تكفيرا وتفجيرا وتدميرا يا حي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 اللهم ارحم شهداءهم وعاف مرضاهم وجرحاهم وكل أسرهم وأهليهم وأولادهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين اللهم عليك بالسحرة الأشرار اللهم اكفنا والمسلمين ضر الأضرار وحسد الحاسدين وحقد الحاقدين وكيد الكائدين اللهم ادفع عنا الغلابين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 او نسيان او تغيير او زيادة او نقصان اللهم اجعل دعانا هذا مباركا على من قرأه وسمعه وشاهده وحضره وامن على دعائه يا حي يا قيوم يا ارحم الراحمين اللهم لا تردنا خائبين ولا من بابك مطرودين ولا من رحمتك محومين واجعل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 قدمت لكم من موقع تي